لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا مظرين إن نحن ننزل الذكر وإن له لحافظون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 فأنزلنا من السماء إما فاستيناكم وما أنتم له بخازنين وإن لنا نحن نحيي ونميت ونحن الورثون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 وَلَجَعَلْنَا النَّخْلَ قَنَاةً مِنْ قَبْلُ مِنَ النَّارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ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 قال يا إبريس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون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 قال رب بما أخوين لئن لهم في الأرض لئن لهم في الأرض ولا أخوين أجمعين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 سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعن ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصبون وما هم منها بمخرجين نبّ عبادي أني الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأريم ونبئهم عن ضيف إبراهيم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 لا أبشرتموني على أمّ السني الكبر فبما تبشرون قالوا بشّرناك بالحق فلا تكم من القانطين قال وَمَن يَقْنَط مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُونَ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 فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحدٌ ومضوا حيث تأمرون وقضينا. إليه ذلك الأمر أن دابرها أولئك مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون.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 فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين